وَاتَّقَضُ مِن دُونِهِ آلِهَةَ ل يَخلقُونَ شَيْئو وَهُم يُخلَقونَ وَلَا يَمْكونَ لِآ فُسِهٍ ظََّو وَل نَفع وَلَا يَمِْكونَ مَوْتَو وَلَا حيتَ وَلَا, ولا نُصُورَاء وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك لفتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأطيلا قُلْأَزَ لَهَُِّي يعلَمُ الصِرَّةِ السَّمواتِ وَالْأَبْض إنَّهُ كانَ غَ فُورَ الرَّحيِيمَا وَقالوا ما لِهذَا الرَّتُول يأَأكُرُ الطَّامَ وَيَمْشي فِي الأتْواقِ لَل أُنذِ لَ إلَيْهِ مَلَكُ فَكُونَ معهُ نذيرا